يا أيها الذين آمنوا إذا نوّد إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَتَشَرَّفُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَاضْبُطُوا إِلَيْهَا وَتَرَكْ قَائِمًا كل <tutly> ما الله خير من اللهو ومن التجاره والله المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا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 You, thank you.